بوك تو أرموط دا أتي خمسون خمسون ساتورو <تصفيق> أوزز في المسبح في المسبح تغيس <تصفيق> تخيلة الجو حارون اليوم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 هل معك منشفه هل معك منشفه كاكس ساتسوراو تروسي <تصفيق> هل معك مايور رجالي هل معك مايور رجالي كاكس ساتسوراو كوستيومي هل معك مايو حريمي هل معك مايو حريمي ش اليا هل تستطيع صباحة هل تستطيع السبحة خ شج هل تستطيع الغس هل تستطيع الغس تالشي خطمة شج هل تستطيع القفزة في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ صد اريس شخبي اين الدوش؟ اين الدوش؟ صد اريس قاموساتسلي كابينا؟ اين كابينه تغيير الملابس؟ اين كابينه تغيير الملابس؟ س عرس سرة و سله أين نظررة السحة أين نظرة السبحة تقال هل الماء عميق؟ هل الماء اميق تقال سبتها هل الماء نظيف هل الماء؟ نظيف؟ طقالي تبيليا؟ هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ ويقينبي أنا بردان أنا بردان طقالي ძალიან ციвيا الماء بارد جدا الماء بارد جدا اخلا تسخليدا اموال سأخرجو الان من الماء سأخرج الان من الماء تسيقن بيش شكويتها دا اواخلسي ورسيه بيش حموصيرا شهزاز شمدك انترنت ميسا ماردز wwwbook 2 ცერტლი D